بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة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 الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوا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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم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 يَا يَاظُنُّ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب, أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 ولا يأتل الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 أو أبنائهن، أو أبناء بعلتهن، أو أبناء بعلتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن.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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 وإيتاء الزكاة يخافون يَوْمًا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أَحْسَنَ ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظل مات في بحر النجيم يغشه موج موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن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 ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير ألم تر ان الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تقسموا طَاعَةَ الْمَعْرُوفِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عليهما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن لهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 وَمَا الْبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ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 او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوالكم أو بيوت أخواتكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع كانوا معه على جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم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 فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تصيبهم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ ويوم يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم